يا دولة الإسلام يا دولة الإقدام يا دولة الإسلام نورت الدنيا لحاك للتوحيد للظلماء دولة من نورت الدنى بجحافل التوحيد في الظلمات يا دولة الإسلام أجر نهرنا جاءت سماك بوابه البركات لما قمت الدين فأحابره فتلذذت من عطره نسماتي فاعت نور خلافة الرحمن في ارض العراق ففاز بالرحماتي Al-Mashah bin as والمواقف شاهد هم رأنا بعد عن يا من يريد الحق فرصوا دولة قامت على أشلاء خير دعاتي يا من له قلب سميع مبصر اختر طريقك يا خلجبهاتي ما عاد وقت للإزاع فساحتي ملها بأشواك وبالعثرات دكوا صروح الكفر لا ترضوا بها لا نبتضي صلماك عزالك لا نرتضي لا نمتضي الا كتابا هاديا هاديا وكذاك سيفا يعصى الايا يا دولة الإسلام يا دولة الإردام يا دولة الإسلام <تصفيق> نورت الدنيا لحاك للتوحيد للطلمات